A letter, a أبعثر سلام من فوادي لروحي روحي رنايا يا قبلة الحي والدار روحي رنايا يا قبلة الحي والدار أنتي دول فارقة وبلسم جروحي يحببوها يا, يا شبيها بلا زهر يا, يا شبيها بلا زهر بنتي قلبي صروحي وزرعتها بالورد ما كل الأشجار وزرعتها بالورد مع كل الأشجار أبغي عبير الشوق فيها يفوحي وشوف طير الحب يلعب الأزهار وشوف طير الحب يلعب الأزهار أبغى حمام الوصل فيها ينوحي وسكتها بالشوق ورجي الأخبار، وسكتها بالشوق ورجي الاخبار اخبار, أخبار وصل بنيه اللي مزوحي. شبت على التوحيد ما حفظ الاسرار سرار، شبت على التوحيد ما حفظ سرار. هذه من كنيني وبوحي سطرتها يا بنيتي لتبلا سطرتها يا بنيتي لتبلا شعر سطرتها يا بنيتي لتبلا